محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعان سجدا يرتغون فضلا من الله ورضوانه شيئ ما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التهراء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذي آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأبرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله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 ولا تفاخروا له بالقول كزهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين فتح الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وعذر عظيم ان الذين ينادونك من وراء وجراث اكثرهم لا يعقلون